أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ذكره والأوثا إن سعىكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للجسر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 سبت غا وجهه ربي الأعلى ولسوف يرضى